بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م من احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون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 وَهُو السَّمعُعَم وَمَا جَهَدَ فَإِ ماَا يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِ اللهَّه لَغَن عَن العالممِين وََّذِ نَ آممَنُوا وَعملِل الصَّالِحاتِ لَنُ كَفِّرََّ عَنْهُم سَئاتِهِم وَلَنَجِزًاَّهُم وَلَ نَجزِيأَهُم أَحسَن الذي كَوا يَعَّلُ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلَُّ أَثْقَالَهُم وَثْقَالََّ أَثْقَِهِمْ وَلَا يُسْأَلَُّ يَوْمَ الْ القِيامَةِ عََّ كَُوا يَفْتَو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 إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قُتِلُوا أَوْ حَرِّقُوا فَأَنJَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ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 وقالت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وَأَهْلَكَ إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آيةً بينةً لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين